بسم الله الرحمن الرحيم نون والظلم وما يسترون من أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعنى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم ولعل سبيله وهو أعلم بالمؤتدين فلا تطع المكرمين وادو لو تذين في ولا تطع كل حال ذمه منهما ذم شر إن بل مين من عين الخير عتر لي بعد ذلك زليم أن كان ذا مالي وَبَنِينَ إِذَا دُتْنَا عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ فَأَطِيرُ الْأَوَّلِ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخَرْدَارِ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابِ الْجَنَّةِ إِذَا أَقْسَمُوا لَا مُصْبِحِينَ إِذَا أَقْسَمُوا لَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَنَسُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ من ربك أحكم دائمون فأصبح في الصليم فتنادوا مصلحين أن اغدوا على حردكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا ينخن أنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا فَنَحْنُ محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين بَعْضُهُمْ عَلَى على بعض قَالُوا قالوا يا ويلنا إنا كُنَّا كنا عَسَى عسى ربنا يُبْدِلَنَا خَيْرًا خيرا إنا إذا ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم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 فَلْيَنْظُرُواْ إِلَى شَمَائِلِكُمْ إِنْ صادقين صَادِقِينَ يَوْمَ يكشف عن ساق ويدعون يَوْمَ ساق ويدعو السجود فلا يستطيعون إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ خاشعة أبصارهم ترهضهم ذله وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم, سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأمي لهم وأملي لهم إن كيدي مثين وأملي لهم إن كيدي مثين أم تسألهم أجرا فهم من مغرب متقنون أم عندهم والغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك وناتك صاحب بحوة إذ نادى وهو مَكْرٌ لولا تدركه نعمة من ربه لنبذ بالعراف وهو مذمور فاجتبه ربه فاجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزنقونك بأبصارهم لننسمع لك لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ لَإِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ